خيره اناعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن ان صلى الله عليه وسلم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 في العالمين إنك حميد مجيد قال الإمام البخاري رحمه الله باب ما جاء في الصحة والفراغ وألا عيش إلا عيش الآخرة قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة وذكرنا في المرة الماضية شيئا من ترجمة محمد بن بشار وهو الملقب ببندار وقلنا بندار يعني الحافظ يعني الحافظة لحديث بلده وقال حدثنا غندر وغندر هو لقب لمحمد بن جعفر وهو من أوثق الرواة عن شعبة كان ابن المبارك يقول إذا اختلف الناس وينسب هذا لابن معين أيضا إذا اختلف الناس في حديث شعبة فحديث غندر حكم بينهم وغندر بلغه اهل الحجاز المشاغب والذي لقبه بذلك هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج امام اهل مكه رحمه الله تعالى قال حدثنا شعبه شعبه وما ادراك ما شعبه قال الامام احمد كان شعبه امه وحده وهو أول من فتش عن حال رواة الحديث بالبصرة، وهو سيد النقاد، ولد سنة ثمانين، وقيل سنة ثنتين وثمانين، وتوفي سنة مائة وستين، مهما مات في أولها أو مات في شوال أو في رجب أظن سنة مائة وستين يعني. كان عمره يوم مات ثمانين سنة أو أقل بسنتين على حسب الاختلاف في سنة مولدة بدأ شعبة حياته بالشعر فكان يجالس الطرماح طرماح ابن حكيم أحد فحول الشعراء الإسلاميين سكن الشام وتحول إلى الكوفة وكان من الخوارج من الأزارقة وتوفي سنة 25 قال شعبته والذي يروي هذا الكلام عن شعبه هو الاصمعي عبد الملك بن قريب الاصمعي إمام أهل اللغة وعلى قبة من يفهمون الشعر وهو في نفس الوقت كان إماما في الحديث وإن كان مقلا في الحديث وهو إمام ثقة كبير يقول عبد الملك ابن قريب الأصمعي رحمه الله عن شعبة أنه لازم الطرماح بن حكيم في بداية حياته ثم مر بالحكم بن عتيبة والحكم كان محدثا كبير القدر قال فسمعت الحديث فقلت هذا أحسن من الشعر وطبعا بداية شعبة بالشعر جعلت لسانه يستقيم كان ألثر صحيح لكنه كان مستقيم الكلام مثل ما حدث للشافعي رحمه الله فإن الشافعية بدأ حياته باللغة والشعر وتربى في قبيلة هذيل أفصح العرب ثم بعد ذلك لزم الإمام مالكا رحمه الله وقرأ عليه الموطأ فأعجبه لفظه ونحوه وفاق الأقران بعد ذلك هذا الشعر فوت على الشعبي أن يسمع فوت على شعبة أن يسمع من الشعبي طبعا الشعبي عامر بن شرحيل الشعبي أحد التابعين يعني شعبة ضاع عليه أن يسمع من الشعبي بسبب أنه في ذلك الوقت كان يلزم الطرماح ابن حكيم ويعني دي بتعتبر عند أهل الحديث تعتبر خسارة كبيرة أن يفوت صحابي مثلا على تابعي أو أن يفوت تابعي لو الشعر لجئتكم بالشعبي وقد وقع لشعبه مع عالم آخر جليل واقعة طريفة برضو لم يسمع هذا العالم من شعبة إلا حديثا واحدا إحكاة تدل على حكمة شعبة أيضا القصة دي ذكرها ابن قدامة المقدسي في كتاب التوابين عن عالم جليل اسمه عبد الله ابن مسلمة القاع نبي وهو من أوثق الروات عن مالك وهو أحد شيوخ البخاري ومسلم وأكثر مسلم عنه القعنبي ده في بداية حياته كان يلزم رفقة سيئة وكانوا يشربوا مع بعض ففي يوم من الأيام يقول القعنبي أنه جلس على قارات الطريق ينتظر رفاقه في الشراب واللهو فإذا رجل يركب حمارا وحوله أمة من الناس حوله أمة من الناس واحد ماسك لجام الحمار واحد ماسك ذيل الحمار، واحد يعني من الحمار وجماعة المهم يعني جماعة يحوطون هذا الراكب فالمنظر ده يعني لفت نظره فقام بالجرأة اللي هي جرأة الذين يعني ليس عندهم حياء ولم تهذبهم نصوص الشريعة قام على طول كده ووقف أمام الحمار وأخذ بلجام البغلة وقال من هذا قالوا له شعبة قال ومن شعبة قالوا محدث قال وما محدث قال يقول الأحاديث قال له حدثني فتخير له شعبة حديثا غير مجرى حياته وكما نقول دائما القلوب ملك خالقها لا يدري أحد متى تفتح ذا جالس ينتظر رفاقه في الشراب واللهو واللعب ما خطر بباله قط أن يستفيد كلمة واحدة فاختار له شعبة حديثا قال له حدثني قال له حدثني منصور ومنصور هذا هو ابن المعتمر قال حدثني ربعي بن حرش عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنه مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت عايز يقول له إن أنت قليل الحياء وأن أنت طالما فقدت الحياء اعمل اللي أنت عايز استقر هذا الحديث في قلبي القعنبي وعلى طول ذهب إلى الدار وكسر جرار النبيذ خمر اللي كانوا يشربوه وقال لأمه لو جاء رفاقي أخبريهم أنني لست بالبيت وسأل عن أعلم الناس آنذاك فقالوا له مالك فشد رحله إلى مالك في المدينة ولزمه وصار إماما ورأسا في العلم والعمل كان مع علمه وتقدمه خصوصا في حديث مالك كان اماما زاهدا ورعا لما شبع من مالك أراد أن يرجع إلى البصرة ليسمع من شعبة فإذا به يجد شعبة قد مات فلم يسمع القعنبي من شعبة إلا هذا الحديث الواحد إذا لم تستحي فاصنع ما شئت طبعا خسارة كبيرة لمثل القعنبي أن يفوته شعبة لأنه لو أراد أن يحدث عن شعبة بعد ذلك إنما يحدث عن واسطة عن شعبة يعني الإسناد الذي رواه عن شعبة مباشره هو هذا الحديث الذي سمعه لما قام على شعبة وأمسك بلجام البغله أفنى شعبة رحمه الله حياته في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ذكرت لكم في المرة الماضية رحلة شعبة للتثبت من حديث واحد وكيف أنه فارق البصرة وذهب إلى مكة ثم ذهب إلى المدينة ثم حضر إلى البصرة مرة أخرى ثم حضر إلى الكوفة عفوا ثم حضر بعد الكوفة إلى البصرة كل هذا ليتثبت من حديث واحد وكان شعبة كان عند شعبة قرابة ثلاثين ألفا لو إن عشر تلاف أو ألف حديث فقط كل حديث له رحلة مثل هذه الرحلة فيعني في قد بذل شعبة جهدا كبيرا في التثبت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان شديد التعنتي في إثبات سماع كل راو من شيخه خصوصا يعني هو إذا سمع من را من شيخ له يقول لا تسمعت هذا من فلان وما كان يقبل أبدا شعبته إلا الحديث الذي فيه سمعت أو حدثنا أو أخبرنا أو أنباءنا عشان كده كانت له كلمة مشهورة يقول كل حديث ليس فيه سمعت أو حدثنا فهو خل وبقل لدرجه أنه مرة كما حكى حمد بن سلم ذهب إلى حميد الطويل فقال له حديث كذا سمعته من أنس فقال له حميد أحسب أنني سمعته فنفض شعبة يده كأنه قال أنا لا أعبأ بمثل هذا إلا إذا سمعته ورفض شعبة أن يكتب هذا الحديث فلما انصرف شعبة قال حميد أما إني سمعت هذا الحديث من أنس كذا كان يقول لزمت السوق فأفلحت ولزمت الحديث فأفلست وكان يقول أيضا إذا دخلت دار رجل فرأيت دواتا أي رأيت محبرة فارحمه وإذا كان معك لقمة فأطعمه يشير إلى ما كان يبذله أهل العلم من حر مالهم في الرحلة وفي شراء الورق وفي شراء الأحبار وفي السماع من الشيوخ كل هذا كانوا ينفقون من حر مالهم يعني الامام البخاري رحمه الله قال له والده وهو على فراش الموت قال يا بني تركت لك ألف ألف درهم يعني مليون درهم ما أعلم درهما فيه شبهه فكان من بركة حل هذا المال أن بورك لهذا الرجل في ولده فصار إمام الدنيا وسيد الحفاظ هو الإمام البخاري رحمه الله فأنفق البخاري كل هذا المال في طلب الحديث حتى أفلس البخاري ولم يجد ثمنا لثوب يكسوه افتقد الأصحاب البخاري البخارية يوما فذهبوا إليه في بيته فكلمهم من وراء الباب ما لك لم تأتي قال ليس لي ثياب ألبسه حتى أخرج إلى الناس يعني كان به الملابس الداخلية ليس عنده إزار لكن بيبيع كان يبيع ملابسه لأجل أن يأكل وأن يشرب وفي علماء كانوا يبيعون كتبهم بسبب الإفلاس وبسبب الحاجة كما حدث لأحد الشعراء له أبو الحسن الفالي المشهور شعر المشهور أنه كان عنده كتاب في غاية النفاسة لابن دريد اسمه كتاب جمهرة اللغة وكان هذا الكتاب بخط ابن دريد صاحب الكتاب وطبعا هذا مما يغلي الكتاب ويرفع من ثمنه ليه لأنه طبعا الكتاب إذا نسخه ناسخ من الأصل ممكن يغلط الكلمه مش عارف يقراها يرسمها ده الناسخ يعني انما اذا كان الكتاب بخط صاحبه فقد امنا من التصحيفات ومن الاخطاء فكان لابي الحسن الفالي نسخه من كتاب جمهره اللغة لابن دريد اتعذر احتاج مالا فباع هذه النسخه لكنه لم ينسى أن يتفجع عليها تعرف الكتاب بالنسبة للعالم زي الولد بالضبط لما إنسان يجوع لدرجة أنه يبيع ولده لكي يأكل ويشرب الكتاب عند العالم هكذا لا سيما إذا كان عالما يقظا بدأ يخدم الكتاب بتاعه من أول مراحل الطلب يعني انت عايز تعرف مثلا الطالب ده طالب ناجح ولا طالب فاشل بص في الكتب بتاعته اذا وجدت الكتاب بتاعه ابيض نظيف خالص ما فيش اي كلام مكتوب فيه اعرف انه طالب فاشل اذا وجدت الكتاب مليان الحواش مليانة الحواش الاربعه اللي هي الهوامش صفحة هو مش الاربعة بتاع الصفحة وجدت الكتاب مليان والحواشي مكتوبة والكلام ده اعرف انه طالب مجد مفلح ليه كل ما يجد فائدة تليق بموضع في الكتاب يدون الفائدة على حشات الكتاب اول ما يبتدي بقى يبحث في حديث ما او بحث ما ويفتح الكتاب عشان يستفيد معلومة اذا به يجد تنبيها ان راجع الكتاب الفلاني او الكتاب العلاني فيه بحث وافي عن القضيه الفلانية دي لولا انه دون هذا على حاشية الكتاب ما استحضر ابدا ان في الكتاب الفلاني بحث يخص الموضوع اللي عايزه وبهذا يوفر عليه كثيرا من الجهد ويده ثراء للمادة العلمية فلم ينس ابو الحسن الفالي انه يتفجع وان يذرف الدموع على هذه النسخة في أبيات من الشعري كتبها على جلد الكتاب قبل أن يبيعه للشريف المرتضى اللي واشترى النسخة بستين دينارا ستين دينار يعني ستة الاف درهم نسخة بستة الاف درهم غرية جدا جدا ليه؟ لأنها بخط ابن دريد صاحب الكتاب كتب أبو الحسن الفالي يقول متفجعا أنست بها عشرين حولا وبعتها فقد طال شوقي بعدها وحنيني وما كان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني لكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني فقلت ولم أملك سوابق عبرة ما مكوي الفؤاد حزين وقد تخرج الحاجات يا ام مالك كرائم من رب بهن ظنين بولسان في قد يطر انه يتعذر لدرجه انه يبيع الشيء الذي كان يتمنى ان يحتفظ به الى ان يموت لانه شيء كريم وجليل شريف المرتضى لما اشترى نسخة الجمهرة بيفتح الجلد إذا به يقرأ هذه الأبيات فأرجع النسخه إلى أبي الحسن الفالي وأبقى له الستين دينار يعني حكايات أهل الحديث أهل الحديث خصوصا دون سائر أهل العلوم الأخرى لأننا لا نعلم. أحداً كانت له رحلة إلى الآفاق البعيدة مثل أهل الحديث لا أهل الفقه ولا أهل الأصول ولا أهل العربية ولا أهل التفسير ولا أهل أي علم آخر كان لهم من الرحلة والبذل مثل ما كان لأهل الحديث ولا يكادون يقاربونهم في ذلك قد تجد واحدا بعد الواحد من أهل العلوم الأخرى يضاهي بعض أهل الحديث لكن في الجملة أهل الحديث لا نظير لهم في ذلك الإمام يحيى ابن معين رحمه الله ورث من أبيه أيضا ألف ألف أنفق كل ذلك ولم يجد مالا ليشتري نعلا اشتريه نحلا، وده طبعا يدل على ان هؤلاء الناس وفقوا الى توظيف اموالهم فما يصرف المال كله عشان يسمع حديث او اتنين او ثلاثة للنبي صلى الله عليه وسلم انت النهاردة تاخد هذه الاحاديث بانته ليسر السهول تعرفش العلماء دول كم بذلوا من الجهد لأجل ان يجمعوا هذه الاحاديث يصنفوها يرتبوها وبعضهم قد ينظر فيها من جهة صحتها وضعفها ما أنت ما تعلم كم بذلوا من هذا الجهد لكن هذا في الجملة يدلك على أن طالب العلم مثقل وانا لا أزال أتكلم وخاطب أثرياء المسلمين أن يهتموا بطلبه العلم طلبة العلم هم حراس الحدود هم خط الدفاع الأول لو هزم هذا الخط ما بقي إلا المصادر الأصلية يدخل عليها الداخل بغير أي مقاومة لهذا الكتب باهظة الثمن غالية جدا يعرف هذا حتى من الناس العوام الذين ليس لهم نصب في العلم لو حاب يعمل مكتبة بسيطة كده في البيت ولا حاجة يجيب يعني مساء عشر خمسواشر كتاب من كتب الأمهات يعرف كم يعني أن شراء الكتب ضاهظ الثمن عشان كنا برضو بمناسبة أننا تكلمنا عن شعبة رحمه الله أنا أذكر أيضا وأهيب بأثرياء المسلمين أن يوظفوا أموالهم لطلبة العلم وخدمة طلبة العلم شعبة رحمه الله كان رجلا نقادا إذا مر برجل يروي المناكير كان يهدده بالسلطان يعني مثلا كان في راوي اسمه ابان ابن ابي عياش وابان هذا متروك الحديث كذبه بعض النقاد وهو ساقط تالف كما يعبر بعض اهل الحديث وكان يروي عن انس ابن مالك رضي الله عنه فتكلم فيه شعبه قال شعبه لان اشرب من بول حمار حتى اروي ظمئي احب الي من ان اروي عن ابان بن ابي عياش حتى ان ابان بن ابي عياش وسط حماد بن زيد وجماعه من اهل البصره ان هم يعني يتوسطوا عند شعب ان يكف لسانه عنه فلما اكثروا على شعبة قال أمهلوني ثلاثة أيام وبعد ثلاثة أيام رجع إليهم وقال إنه لا يحل لي أن أسكت عنه انه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان من كلام شعبة الجميل أنه كان يأتي عمران بن حدير ويقول له تعالى نغتاب في الله ساعة ممكن واحد يعني يستغرب يغتاب في الله مع ان الغيبة النبي عليه الصلاة والسلام قال ذكرك أخاك بما يكره قال أرأي أرأيت إن كان في اخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدت طب إيه يغتاب في الله إزاي يعني يذكرون مساوئ أصحاب الحديث يقول فلان ضعيف فلان سيء الحفظ فلان منكر الحديث فلان متروك فلان عنده مناكير فلان مختلط الأحكام للعلماء الحديث كانوا يحكمون بها على الرواة يقول نغتاب في الله ساعة لأن الغيبة غيبة أو الكلام في علماء الحديث ورواة الحديث هذا من أعظم النصح لهذه الأمة ولو جاز أن يهمل العلماء هذا الباب كله لقبلنا احاديث لا اخر لها اللي علماء الحديث ضعفوها وطبعا لا يستقيم ابدا ان نفرض على الامه حكما من راو قد يكون أخطأ فيه دا معنى كلام شعبه رحمه الله تعالى نغتاب في الله ساعه وكان شعبه رقيق القلب وكان من يعني ارحم الناس بمسكين وكان يقول لولا حوائج الناس ما جلست إليكم يعني كان يفضل للعزلة وبتعرف العالم بالأغنياء فممكن يرشد هذا الغني يقول له أنفق على فلان وأنفق على فلان يعني يقول لولا حوائج الناس فجمع ديني فر ولا والكلام ده فقال المطر قالوا له لا فعاد إلى الحديث برضو سمع إيه صرير الألواح أه المطر قالوا لا قال والله لا أحدث اليوم إلا أعمى عيضا عليهم كلهم الحديث وقد يكون الرجل آتي من بلد بعيدة رجل أعور، وقال يا أبا بسطام تخبرني أنا؟ قالوا فما حمدنا العور إلا يوم إذن. يعني يعني بيغبط هذا الرجل الأعور وطلع أعور للشعب قال لا أحدث اليوم إلا أعمى طلع أعور يعني نص العامان فحدثوا فغبطوه طبعا الشدة على الطالب قد تكون مطلوبة. وينبغي ألا ينزعج الطالب إذا اشتد عليه شيخه فإن هذا أيضا سبيل من سبل الأدب يعني شيخ شعبة اللي هو الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد كان يشتد أكثر من هذا وانت عارف طبعا التلميذ يأخذ من شيخه بعض أخلاقه قد يأخذ أخلاقه كلها أو قد يأخذ بعض أخلاقه يعني الأعمش كما ذكر ابن جبر أنه قال لا يتعلم اثنان مستحي ومتكبر يفضل جاهل المتكبر يفضل جاهل لأنه مش كبير والمستحي مكسوف عايز يسأل الشيخ يوم الكسف يرجع الورق فيفضل جاهل فكانوا يتخلوا الشهم علشان عارفين إن هو إذا ما عملش كده مش هيقدر يطلع الأحاديث من الرواه فالأعمش من كتر بقى ما جايين له هيعمل إيه يعمل إيه عشان بقى يستريح منهم فاشترى لهم كلبا كلب شرس يشترى وأول ما يسمع عبد بقى الرجلين واصلا للبيت يطلع عليهم الكلب طبعا مين تلامزت الأعمش شعبة سفين الثوري سين بن عيينة وزهير بن معاوية جماعة يعني ناس من الفتاح الكبار فيطلع عليهم الكلب يجري الكلب وراهم يجري هم مقدام الكلب وبعدين الكلب يرجع تاني يقوموا راجعين تاني للبيت ويفضل العملية ما بينهم وبين الكلب كده لحد ما يزهقوا بقوا وروحوا فجاءوا مرة وهم يقتربون بحذر من البيت خايفين الكلب يطلع عليهم فاقتربوا من البيت الكلب ما طلعش قربوا أكتر أكتر الكلب ما طلعش وصلوا للباب الكلب ما طلعش دخلوا الدار فلما أبصر بهم الأعمش بكى. قالوا ما يبكيك يا أبا محمد قال قد مات الذي كان أمره المعروف وأنهى عن المنكر مات الكلب يعني ومرة من المرات كان الأعمش رحمه الله في جنازة والأعمش كان أعمى كان كفيف البصر فواحد خد دراعه وقال له يا أبا محمد الزمك. أخذ كده في الجبانة وطبعا هم ممشين بقى الدنيا سكتة سكتة خالص الجدع اللي قال له إيدك يا أبا محمد أخذك كده تتعكز علي كان رجلا من أهل الحديث وكان ماكرا فضل ينحرف بالأعمش الجنازة ماشيه كده هو ينحرف خطوة, خطوة خطوة خطوة لحد ما خد الأعمش في مكان بعيد وبعدين قال للأعمش يا أبا محمد تدري أين أنت قال له لا قال أنت في جبانة كذا جبانه غير الله هيدفنوا فيها يعني والله لا أردك البلد حتى تملأ الواحي حديثا خلاص وقع الأعمش قال له اكتب حدثني فلان عن فلان ايه وعمده ايه جايب كاشكول بقى ميت ورقه ولا حاجة وعمل يكتب من أحاديث الأعمش طبعا هو عارف الأعمش كويس حافظه يعني خده طبعا الأعمش متغيز عليه بس هيعمل ليه الأعمش هيرجع البلد ازاي يعني ففضل ماشي مع صاحبنا ده لحد ما صاحبنا ده بدأ يدخل البلد قبل واحد صاحبه من سكات كده أم يدله لإيه الألواح اللي عارف الأعمى شاعمل فيه في أول ما يصل الدار فلما وصل إلى الدار قال يا أبا محمد قد وصل قال خذوا الألواح من الفاسق قال يا أبا محمد مضت الألواح راحت فقال له كل ما حدثتك كذب مش عايز ينتفع بيه لأنه ورد غصب عنه شوف الطالب بقى المؤدب قال يا أبا محمد أنت أعلم بالله من أن تكذب ومر جاءه رجل فقال محمد حدثني حديث حديث كذا وكذا ما إسناده فأخذ بحلقه ولزقه في الحائط وقال هذا إسناده كان الأعمش شغلته كده كان الأعمش بيعمل كذا مع الطلبة الشدة دي كانت مطلوبة مش معنى ذلك أن الطلبة أحيل بينه بين حديث الأعمش لا ده حديث الأعمش تملأ دواوين الإسلام لكن ده نوع من التأديب كان يلجأ إليه الشيخ والشيخ الذي لا شوكة له لا يربي عادة يبقى لازم يكون فيه نوع من الترغيب نوع من الترهيب والطالب العاقل هو الذي يستطيع أن يصل إلى قلب شيخه إذا وجد الشيخ متغير على طول يقراها, يقراها من على وشه ما يكلحش وتنح كده ومداخل عليه وعارف انه تعبان أو زهقان أو مشوش الفكر أو الكلام أو حتى لو جاء من سفر بعيد بعدين قال له لا أنا متعب ما يزعلش خطواته لما خرج من بلده وأتى إلى الشيخ يحتسبها لو حتى راح ورجع بصف وش الشيخ ورجع ما هي دي فايدة في حد ذاته كان علماء السلف يفعلونها كعبد الله بن المبارك كان يفعل ذلك كان يقول إذا قست إذا قلوبنا نذهب إلى الفضيل بن عياط فما هو الا ان نراه ثم نرجع كان وجهه وجه ثكلى راح تعلم بص في وشه ورجع يبقى الطالب العاقل الطالب الذكي يكله اكثر من مأرب اذا لقي شيخه فاذا كان يعني مترفق بالشيخ ودود معه ممكن يدخل قلبه وانا بقول لطلبه العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من همان الى يشبعان طالب علم وطالب دنيا فطالب العلم لا يشبع فخذ من الشيخ بقدر ما يعطيك لا بقدر ما تريد أنت خلي بالك من الكلام لأن في بعض الطلبة بيفشلوا في الوصول إلى قلب الشيخ أو الاستفادة منه لا خذ منه بقدر ما يعطيك لا بقدر ما تريد انت إذا كان المسألة مربوطة بك أنت, أنت عايز يعود لك ساعة وساعتين، لكن هذا غير متيسر عنده ولذلك لما تقرأ تراجم أهل العلم دايما احرص على معرفة كيف كانوا يعاملون الطلبة وكيف كانوا وهم تلاميذ كيف كانوا يعاملون الشيوخ فهذا باب كبير من أبواب الأدب الكلام عن شعبه الحقيقة كلام كثير لا أريد أن اخذ الحلقة كلها عن شعبة وهو يستحق ذلك واستحق أكثر من ذلك رحمة الله تبارك وتعالى على أبي بستان الذي كان يقول فيه حماد بن زيد حماد بن زيد حدثنا الضخم عن الضخام شعبة الخير أبو بستان أما معاوية بن قرة فهذا والد إياس بن معاوية وإياس يضرب به المثل في الفطنة والذكاء والفراسة قاله معاوية ابن قرة وقد عمر معاوية يعني ولد سنه 17 ومات سنه 113 يعني مات سنه 96 سنه ومات ممتعا بعقله يقول ادركت سبعين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو خرجوا فيكم الان ما عرفوا الا الصلاة سبحان الله الكلام ده بيقوله مع ابن قره فكيف لو أدرك معاوية زماننا نشوف عائشة رضي الله عنها قالت يا ويح لبيد كيف قال ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد, في خلف كجلد الأجربي ده عائشه اللي بتقول الكلام ده ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي لما روى عروة هذا الكلام عن عائشة قال يا ويح عائشة كيف تقول إذا أدركت زماننا وقال هشام بن عروة يا ويح عروة كيف يقول إذا أدرك زماننا وإفصال البخاري. انس بن مالك يقول والله لو بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرف من الاسلام الا انكم تصلون جميعا وده انس والصحابه متوافرون كانوا موجودين والدنيا خير ومملكه الاسلام باسطه يعني كنفها على الدنيا وكان اعز فترات الإسلام يقول لو أن النبي صلى الله عليه وسلم نشر من قبره فخرج على الناس ما عرف إلا أنكم تصلون جميعا طبعا الكلام ده أنس رضي الله عنه كان يقوله لأنه له كلمة أخرى كان يقول للتابعين أمثال ثابت وعبد العيس بن صهيب وهؤلاء قال انكم لا تعملون اعمالا هي في اعينكم ادق من الشعر كنا نعدها زمان النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر ايه اللي حصل ايه اللي ممكن التابعون يفعلونه يكون ادق من الشعر كان كبيره طبعا لان انس بن مالك يقيس او بيعمل مقارنه بين أهل الجواز وبين أهل الورع قانون أهل الورع بخلاف قانون أهل الجواز الجواز يقول لك ولا غير جائز حرام ولا حلال لكن أهل الورع مش هنا خالص أهل الورع فوق قد يتركون سبعين حلالا لحرام واحد فالذي يترك سبعين حلالا لحرام واحد بيبقى عنده نوع من يعني الانجماع والانكماش عن الذي يقف على حدود الجواز ادي معنى كلام انس ودي طبعا بتفرق كل ما الانسان يكون ايمانه ثخين ايمانه ورع بيخاف يرجع الورع ظالم ولا مظلوم لا ابقى مظلوم وانا مغتبط انني مظلوم ليه لانني لو كنت ظالما حسناتها تطلع من صحيفتي يبقى ده رجل ليس بعاقل ذا يوشك ان ينضم الى ركب المفلسين يوم القيامه فهو معاي بن قره يقول ادركت سبعين نفسي كلام انس لو خرجوا فيكم ما عرفوا الا الاذان لكن لسه بتدنوا ولسه بتصلوا مرة من المرات يقول كنا عند الحسن حسن البصري فتذكرنا أي العمل أفضل فأجمع الجمع أن أفضل العمل هو قيام الليل قال فقلت أنا بل أفضل العمل ترك الحرام ترك الحرام قال فانتبه الحسن وقال تم الأمر تم الأمر نعم قد يكون الرجل مصليا مزكيا يحج ويعتمر ويغتاب مثلا وهو لا يدري إن دا ممكن سوس يأكل مثل هذه الأعمال ترك الحرام يجعل الإنسان يعيش في منزلة الخوف يعيش في منزلة الخوف ولمن خاف مقام ربه جنتان يقول معاوية من قره ابن اياس ابن معاويه دخل عليه دخل على ابيه وراحوا مسجد من المساجد وفيه واعظ فوعظ الناس فبكى الناس جميعا الا اياس واباه هما الاثنين ما يطوش بيقول اياس فقال له أبوه أترانا يا بني شر أهل هذا المجلس احنا الاثنين مع عيطناش بس انما بدون كل عيط فهل احنا الاثنين شر الاثنين كانوا في هذا المجلس لم نتأثر بهذه الموعظه فقال اياس انما هي رقه في القلوب فكما تسرع الى الدمعة تسرع الى الفتنة قال لك ده انسان بينفعل خفيف يعيط بسرعة، ولكنه إذا سمع فتنة وإذا سمع هيعب داخل على طول في هذه الفتنة. ده توصيف اياس ابن معاوية. أما أبوه فكان له تعليق آخر. اللي هو معاوية ابن قرة. قال له أبوه ما أدري ما تقول يا بني، غير أنه يعني غير أنهم تعجلوا الرقة رجاء الرحمة. يعني ده الفرق بين اياس والفرق بين أبيه يعني, ش... يعني انظر إلى أبي معاوية عنده عذر بيعذر الخلق بيقول يا بني إنما تعجلوا الرقة رجاء الرحمة لكن إياس قال زمهم ما بيبكوا بسرعة بيذهبوا إلى الفتنة بسرعة فشوف الفرق بين الوالد وبين أبيه في هذه المسألة وإن كان إياس غير مدفوع عن الفهم وغير مدفوع عن الفراسة عندها بيذكرني بالأعمش برضه رحمه الله الأعمش زي زي ما يتخذ من اللقب بتاعه أعمش وشه كان فيه عمش يعني فلقي الأعمش شيخه إبراهيم النخعي وإبراهيم النخعي كان أعور فهم ماشيين مع بعض فقام ابراهيم النخعي بيمزح مع الاعمش قال له بقول لك ايه ما تروح انت في نحيه وانا في نحيه اعمش واعور ماشيين مع بعض هنبقى مضحكه للناس ها اعمش واعور ماشيين مع بعض كل واحد يمشي يفترق لان الصوره كده مش مش لطيفه يعني فقال الاعمش نمشي وياءثمون اللي عايز يتريق علينا يتريق بس احنا ما نسيبش بعض فقال له ابراهيم بل نفترق ويسلمون يعني محبة اللي يقع المسلم في ذنب يعني ده ده اللي الإسلام رباهم فعلا هؤلاء هم الذين رباهم الإسلام فده ده فرق بقى وطبعا أنا أعتقد يعني ان برضو فارق السن له دخل في الفهم كل ما الانسان سنه تكبر كل ما يبقى حكيم أحكم ويكون أفضل و... وأنا الحقيقة لاحظت في السنوات الماضية شيئا غريبا من كثرة المكالمات والمحاورات مع الناس نساء ورجالا فكنت لاحظت في فترة من الفترات الحقيقة ان كثير من الفتيات اللي هم سنهم صغير مش عايزين يتزوجوا شباب فالبنت بتتصل إنها مش عايزة شاب وعايزة رجل كبير في السن شوي واهلها يعترضون عليها يعني يقول لها أنت عايزة تتزوجي واحد فرق بينك وبينه عشرين سنة أو خمسة وعشرين سنة طبعا لا يكون الفرق سنتين ثلاثة أقصى حاجة خمس ست سنين فأنا بسأل الفتاه اللي هي بتستفتي يعني وبتسألني ماذا تفعل له طب أنت ليه عايزة تاخد واحد كبير في السن تقول لي لانه اعقل اعقل هعيش مع واحد عاقل يعني دماغه كبيره مش ورمه يعني دماغه كبيرة انما شباب صغير هنفضل نطعش في ضع لا عنده خبره ولا عنده حلم ولا عنده الكلام ده واخلاقه ضيقه وعمللي لي فيها ابو عرام وابو السباع وكل شويه يعني بتتعمل ايه وبتخلي ايه ودمه حامي ودمه فاير فدايما في مشاكل بينهم بخلاف ما إذا كان الرجل يكبر المرأة مثلاً بعشرة خمستاشر سنة أو عشرين سنة على حسب كلام هؤلاء الفتاوى. الكلام ده هو قاله معاوية بن قرء أيضاً الحيا قال جالس وجوه الناس فإنهم أعلم وأحلم وأعقل وأحلم وأعقل, وأعقل وأنا الحيا يعني مما يعني استفدته أنا في حياتي أنني كنت أجالس أو كنت أستمتع كثيرا بمجالسة أصحاب أبي رحمه الله كل أصحاب كده لا أنسى أبدا شكلهم ولا ضحكتهم يعني أنا بتكلم دلوقتي وأنا مصور أمامي ضحكة بعض أصحابي الذين كانوا يأتونه من بلاد بعيد يقعد معاه خمس ست أيام أسبوع الكلام ده تعرفوا على بعض في رحلة الحج سنة ستة وتلاتين ومتاع كانوا بحجوا بالجمال فرفق بقى إيه الرفقة الفاضلة أنت عارف الناس في عزمات دول كالناس عندهم أصول كالناس عندهم أصول فالحقيقة كنت أجلس معهم أسمع من حكاياتهم وانظر إلى سمتهم وإلى دلهم يعني حتى ان صديق أبي رحمه الله أحد الأصدقاء اللي هم كانوا اثيرين إلى قلب أبي رحمة الله على الجميع لما مات أبي رحمه الله وصحبه ده جه فأدرك الجنازة بتاعت أبي وهي عندي الكبر بتاع البلد فأنا أنا أنا سمعت لا أنسى ابدا لا أنسى كلامه مع قطع النظر يعني عن توصيفه الكلام دوت لكن لك شوف العاطفة اللي كانت موجودة فقال له وقف حج محمد وقف حج محمد وقف لحد ما اجيلك وهذا الرجل لم ترق له دمع حتى دفن صاحبه أحدكم من يخالل يعني المرء على ميل صاحبه فيبقى لما أنا أجد الشاب سنه 15-16 سنة ويجالس الكبار أعرف ان الولد دعاء له كويس ليه لانه سيستفيد منهم وينقل من تجاربهم إلى حياته بخلاف ما كان إذا كان أصحابه من نفس السن هياخد منهم إيه هيستفيد منهم إيه فذا وصية بقى معاوية ابن قرة الحا معاوية له كلام كثير ربما يمر بنا معاوية ابن قرة رحمه الله في بعض الأسانيد ونستوفي برضو إيه ترجمته أو أقواله شيئا فشيئا نأتي بعد ذلك إلى الحديث إلى الحديث حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة رسول الله عليه الصلاة قال الكلام ده أكثر من مرة قال هذا الرجز وان كان مكسور الأول لعلة سأذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى قاله في حفر الخندق كما في هذا الموضع وقاله وهو يبني مسجده صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس أيضا ويرويه أبو التياح ما عرفش أنتوا لسه فاكرين أبو التياح ده اسمه إيه؟ طبعا أبو التياح ده أحد الذين يروون هذا الحديث زي ما مع اللوحة وهو. يعني إحنا دلوقتي عندنا أشوف إحنا قلنا شعور الحجاج ها بيروي الحديث عن أبو التياح آه طبعا يزيد بن حميد طبعا تغشوا على طول دلوقتي يزيد بن حبيد عن أنس رضي الله عنه فالذي روى الحديث <تصفيق> اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام في بناء المسجد عبد الوارث بن سعيد بدل شعبة بقى عبد الوارث بن سعيد عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه بس ده مش موضوعنا وزيك لن أذكر لفظ الحديث وحديث عبد الوارث هذا في الصحيحين رواه البخاري ومسلم الصحيحين لكن حديث أنس ده كان في حفر الخندق ولذلك البخاري جاب حديث سهل بن سعد الساعدي بعديه مباشرة وصرح في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في حفر الخندق لأن رواية معاي بن قرة ما فيش فيها متى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام شوف بقى شفوف نظر البخاري لما يحب يعرف رواية برواية وإلا فحميد الطويل مثلا وابو اسحاق حميد الطويل نعم في حديث أنس صرح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في الخندق لكن في رواية معايب بن قره لا ما قالش ندا في الخندق قال بس كده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة غزوة الخندق كانت في شوال سنة خمس على أرجح أقوال العلماء وموسى بن عقبة صاحب المغازي كان يرى أنها كانت سنة أربعة والبخاري رحمه الله تبعه على هذا الكلام ولكن أكثر أهل العلم بالمغازي يقولون ان غزوة العزاب كانت في شوال سنة خمس الغزوة دي اجتمع فيه المشركون واليهود وغطفان عايزين يحاربوا الرسول عليه الصلاة والسلام بعد غزوة احد أبو سفيان غزوة احد كان سنة ثلاثة هجرية في شوال قال موعدنا العام القابل فعايز يحارب الرسول عليه الله والسلام عشان ينتصف فقاد سنة أربعة كان فيه جد عند قريش لم يكن هناك خصب فما عرفوش يخزط أجلوا للسنة اللي بعديها لسنة خمسة اليهود والمشركون أهل الاوثان غطفان وعدة قبائل اجتمعت كلها لقتال النبي عليه الصلاة والسلام وكان عندهم عشر تلاف مقاتل و الف و خمسمائة فرس و قوة ضاربة فالرسول عليه السلام كل اللي كانوا معاه ثلاثة آلاف وقيل أقل من ذلك اقترح سلمان الفارسي رضي الله عنه حفر الخندق حول المدينة وطبول الحرب تقرأ فبدون عايزين يحفروا الخندق حول المدينة وانتم عارفين ان ممكن يكون في أرض صخرية وأرض رمليه وقد ثبت في كما سأذكر لكم ان كان في ارض صخريه عمليه كسر بالفؤوس اذن هم كما يقال كانوا يسابقون الزمن عايزين الحقوا يحفروا الخندق قبل ما الأحزاب كلها تجتمع عليهم وكان في مشكلتين عند الصحابة مشكلة البرد ومشكلة الجوع وقلة الأكل قلة الطعام وانت عارف يشتغلوا طول النهار في الشمس الحارقة فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يعمل معهم وكان يحمل التراب على كتفه كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل التراب حتى توارت جلدة بطنه من التراب بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام وكان كثير الشعر وكان يرتجز بكلمات عبد الله بن رواحة اللهم لولا أنت مهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الاقدام الا قينا ان الاولى قد بغوا علينا اذا ارادوا فتنه ابينا قال البراء وكان يمدها ابينا, أبينا كان اذا ذكر كلمه ابينا مدها واذا اذا ارادوا فتنه ابينا يقول كده عليه الصلاة والسلام فكان يشاركهم عليه الصلاه والسلام حفر الخندق أما من جهة الجوع ففي حديث أنس ايضا في صحيح البخاري قال كان الصحابة المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق في برد شديد فجيء لهم بشعير بإهالة إهالة سنخة الإهالة اللي هي زي السمنة أو الشحم أو الزيت سنخة مزنخه يعني زنخة من طول العهد وكانوا يجيب العيش الخبز ويدهنه يقول أنس وكانت بشعة في الحلق لها ريح منتن دل الصحابة كانوا بيكلوه ودل الرسول عليه الصلاة والسلام كان يطعمه في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال ظللنا ثلاثة أيام نحفر الخندق ما ذقنا فيها ذواقا. كان كل المسألة اللي معاه تمره يحطها ببؤه ويعود يمصها زي الصبي ويشرب المي عليه ظلوا ثلاثة أيام قال ما ذقنا فيها ذواق فحانت من التفاتة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته قد ربط الحجر على بطنه فاستأذنته أن آتي البيت فأذن لي قال فجئت امراتي فقلت لها لقد رايت شيئا ما لي عليه صبر لقد رايت الجوع بوجه النبي صلى الله عليه وسلم طبعا انت تعلم من الروايه ان جابرا هو الاخر جائع فهل عندك شيء قالت عندي صاع من شعير وعندي عناق ماعز صغيرة أمرها إنها تطحن وذبح العناق سلخها وضع البرمة على النار فقالت له إياك أن تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه ما فيش أكل ما تروحش تجيبهم كلهم هياكلوا إيه طبعا هذا الحديث رواه كثيرون عفوا رواه أيمن وله روايات أخرى وأنا بحاول عادة عادتي في سرد الحديث أنني قد أعز الحديث إلى البخاري لكنني لا أقتصر على الفوض البخاري وحدها بل أجمع الفاظ الحديث من الكتب الأخرى وأسبكها سبكا واحدا وبعدين أعرضها عرضا متكاملا قالت المرأة لزوجها إياك أن تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت له عندي صاع من شعير وعندي عناق صغيرة أعلى صوته يا أهل الخندق هلموا قد صنع لكم جابر طعاما قال جابر فأدركني من الحياء ما لا يعلمه إلا الله هياكلوا ايه العدد الكبير ده هياكلوا ايه فقال النبي صلى الله عليه وسلم له اذهب فلا تخبز حتى أجيب ولا تضع البرمة على النار حتى أجيب فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين كانوا يحفرون الخندق فقال أين عجينكم فجيء به فبصق فيه وبارك فقال أين البرمة فجيء بها فبصق فيها وبارك يقول جابر فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تحولوا وتركوه وكانوا ألف رجل وإن البرمة كما هي وإن العجين ليخبز كما هو صلى الله عليه وسلم مسؤولية القائد كيف يطيب له الطعام أن ياكل والصحابة يحفرون الخندق مع هذا الإملاق والجوع هذا شيء لا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أبدا إنه كان يحمل التراب على كتفه معهم وكان يرتجز معهم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة كانما يعزيهم عن فوات الدنيا لم يتمتعوا بالدنيا إنما كانت حياتهم جهادا وغزوا وأوقفوا حياتهم على نصر الله ورسوله ما تمتعوا بالحياة فكأنما قال لهم ليست الحياة الحقيقية لكن تاكل وتشرب في الحياة الدنيا إنما العيش على الحقيقة هو عيش الجنة العيش الذي لا موت معه فكان أحسن عزاء لهم نبي عليه الصلاة والسلام ما استقل بشيء دونهم قط ابدا عشان كده انا يعني بقول للمسلمين طالعوا حياته صلى الله عليه وسلم اللي يطالع حياه الرسول عليه الصلاه والسلام يغلب على محبته يحب غصب عنه ويتيم به كامل الاوصاف عليه الصلاه والسلام ناس العماني يتكلموا عن النبي على الصلاه والسلام كأن واحد من الناس كأنه واحد من, من بني ادم لا كانه نبي ولا مبعوث من الله عز وجل هؤلاء لم يذوقوا طعم الحب ما يعرفوش حاجه عن النبي عليه الصلاه والسلام فهان عليهم ان يخاطبوه مثل ما يخاطب انسان إنسانا يعني شوف برضه في حديث جابر ابن عبد الله وهذا حديث رواه جماعة كثيرة عن جابر برويش الشعبي سالم بن أبي الجعد أبو نظرة أبو المتوكل الناجي أبو الزبير حارب بن دثار عطاء بن أبي رباح محمد بن منكدر زيد بن أسلم وآخرون رووا هذا الحديث عن جابر بن عبد الله وهو في الصحيحين وغيرهما يقول جابر غزونا غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم وتفارط الناس سبقوني وأعيا بعيري البعير بتاعه تعب فبرت الدنيا ليلت بيضرب في البعير مش راضي يقوم قال فجعلت أقول ولهف أميه ما زال لنا ناضح سوء يعني أنا موعود بالجمل ده وفي الوقت ده بالذات والدنيا كلها مشت وتركوني وحدي قال فإذا بي أسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قلت جابر بأبي أنت وأمي يا رسول الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أخريات الناس يزدي الضعيف ويساعد المحتاج هو لما الدنيا كلها تتقدم والقائد يتقدم لو سقط إنسان خلف هذا الركب من يدركه دي الإحساس بالمسؤولية النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفعل كما يفعل الكبراء أنه يكون في مقدمة الركب والناس خلفه لا كان بيبقى وراء عشان يضمن أنه لم يترك أحدا خلفه وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول للصحابة تقدموا وخلوا ظهري للملائكه وكان من ثمرتي تاخره صلى الله عليه وسلم أن أدرك جابرا قال من قلت جابر بأبي أنت وأمي يا رسول الله قال ماذا دهاك ده قلت أعيا جملي قال أمعك عصا. قال فاعطيته العصا فضرب الجمل ضربتين فقام قال وجعل جملي يسبق ناقته قال جابر فجعلت أشد خطام الجمل ده الجمل الهزيل الكحيان اللي كان بارد في الأرض مش عارف يمشي يسبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم تعارف النقرة بتاع النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تلحق فعملي شد لله فبدأ الحوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جابر قال ما أعجلك يا جابر انت مستحقل ليه قلت يا رسول الله اني حديث عهد بعرس لسه متجوز جديد قال بمن تزوجت قال باي من كانت بالمدينه بامراه ثيب قال له لا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك قال يا رسول الله ان عبد الله بن حرام يعني اباه ترك لي تسع نسوه خرق وعبد الله بن حرام قبل غزوه احد صبيحه ليله غزوه احد دعا ابنه جابرا قال يا بني انني اراني ساقتل في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإن علي دينا اقضه واستوصي بأخواتك خيرا اخوات البنات كانوا تسع اخوات بنات ولما كان في الصباح ودارت راح الحرب قتل عبد الله بن حرام كما توقع وقال لابنه اصبح الابن الوفي البار يحمل وصية أبيه قضاء الدين وإنه هو يستر البنات يخلي بالهم البنات يعمل ايه جابر قال للنبي صلى الله عليه وسلم بيعلل له بيعلل لماذا تزوج مرأة سيب وهو لسه اول جوازه له وعاده اي واحد بيتزوج لاول مره اهله لا يوافق لا مطلق ولا ارمل يقول لك دي ممكن تاخدها زوجه ثانيه ثالثه لكن في الاول كده ولد لسه شبع عشرين سنه ما يرضوش يقبلوا ان يتزوج سيد فبيقول له النبي عليه الصلاه والسلام هل بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك فقال يا رسول الله إن عبد الله ترك لي تسع نسوة خرق فكرهت أن آتيهن بخرقاء مثلهن فقلت هذه تقوم على شؤونهن يعني كان عايز أم للبنات وضحى بمراده الشخصي عشان عايز أم للبنات حيجيب حتزوج بنت سيب بنت بكر سنها عشرين سنة ولا حاجة يجي لهم بيلعبوا استغمايه ولا بيعملوا أي حاجة ومضيعين الله. ده عايز أم لأن دول سماهن جابر او وصفهن بالخرق خرق يعني ما عندهمش حكمة ما عندهمش خبرة فعايز واحدة تكون كبيرة في السن عشان تقوم بدور الإيه؟ تقوم بدور الأم يا جابر الجمل اللي جابر ركب عليه قال جابر فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره مناش جمل غيره وده اللي احنا بنعمل عليه الشغل بنجيب به المية وبنحمل عليه المتاع والكلام ده لكن الرسول عيسى والسلام يقول له بيعني الجمل يقول له لا ما يعرفش يقول قال فاستحييت فقلت هو لك يا رسول الله قال لا بعني قلت هو لك يا رسول الله قال لا بعني فوافق جابر على البيع واشترط أن يركبه إلى المدينة قال فلقيت خالي فأخبرته أنني بعت الجمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلا مني خالي وقال ليس لنا ناضح غيره فقلت له وما أفعل شوف الرسول عليه الصلاة والسلام عمل إيه أول ما وصل إلى المدينة قال لجابر اذهب إلى بلال فخذ ثمن الجمل فأخذ ثمن الجمل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتراني حينما كستك عمل أفاصل معاك في الجمل كنت أريد أن اخذ بعيرك هو لك فأخذ ثمن الجمل وأخذ الجمل ليستعين به على قضاء دين عبد الله وطبعا قضاء دين عبد الله قصه قصة خالص قصة تانية قد يعني تستغرق وقتا لا يعني ليس هذا محله الان فالرسول عليه والسلام كان الاسوه والقدوه اي فشل في الاداره في اي مكان كبر ام صغر سببه فساد الراس سببه فساد الراس الرأس انما يحيى به المرء طول ما الإصابة بعيدة عن الرأس يعيش المر ولذلك قال الله تبارك وتعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق شوف كلمة فيدمغه أن يتوجه الحق إلى دماغ الباطل إلى دماغ الباطل وإذا توجهت الضربة إلى الدماغ لا يعيش المر عشان كده ربنا عز وجل قال إيه فإذا هو زاهق يعني منتهي مات اللي هو الباطل يعني وقديما سأل والي مصر الليث بن سعد إمام أهل مصر وكان قرين مالك في المدينة كان الليث بن سعد في مصر وكان مالك في المدينة قال الشافعي رحمه الله الليث أفقه من مالك لكن أصحابه لم يقوموا به لكن أصحاب مالك هذبوا مذهبه وقال الشافعي أيضا الفقه للليث والحظوة لمالك الحظوة للشهرة والمكانة طبعا وهذا لا يعني أن مالكا كان مدفوعا عن الفقه بل مالك سماء مالك السماء لكن أنا عايز بس أبين من هو الليث ابن سعد لأن كثيرا من الناس لا يعرف قدر الليث رحمه الله ولمصر سأل الليث ابن سعد رحمه الله قال كيف صلاح هذا الأرض إنما الوالي كرأس العين إذا تكدرت العين تكدرت السواقي يعني السواقي اللي هي القنوات اللي تأخذ من المنبع عايز تكدر القنوات كلها عكر اللي المنبع عكره عايز تسمم القنوات كلها سمم المنبع تتسمم القنوات يشير بذلك إلى الرأس ولذلك نجاح الإدارة سببه الرئيس استقامة أعلى الإدارة استقامة القبة رسول عليه الصلاة والسلام كان كذلك من فرد عنهم بشيء قط يعني في حديث أبي هريرة وسياتي هذا الحديث إن شاء الله تعالى في كتاب الرقاق بعد نحو من عشرين بابا تقريبا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءته صدقة من فرد عنهم بشيء قط عليه الصلاه والسلام ولما أتاه عثمان ابن أب العاص رضي الله عنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي قال أنت إمامهم واقتذي بأضعفهم أشوف ليه لأن الضعيف ده هو آخر المراحل يعني حتى في الصلاة من أم بالناس فليخفف ليه فان وراءه الضعيف وذا الحاجه والمريض طيب الضعيف ده ممكن يتحمل ان انت تقرا نص ربع في الركعه لو قريت ربع في الركعه يقع وواحد تاني لو قرات به سوره البقره في ركعه واحده يتحمل انا اراعي مين فيهم أنا أرعد الضعيف لان هو ده اللي هيضيع إنما القوي لن يضره شيء عشان كده الإنسان بيستغرب ان أحيانا بعض الناس زي ما بيصلني يعني أنا لم أرى الحقيقة ولكن بيصلني فتاوى الناس بيسألوا أسئلة ان في بعض المساجد ممكن يقرأ في صلاة العشاء بأربع أجزاء أو بخمس أجزاء هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ابدا إذا أراد أن يصلي إلى ليطول ما شاء اوليس لنا فيه أسوة من الذي فعل هذا من طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها قط ولا فعلها أبو بكر ولا فعلها عمر ولا نعلم احدا قط لا من الخلفاء الراشدين ولا من الأئمة المهديين فعل مثل هذا بالعكس صلاة العشاء على وجه الخصوص يستحب فيها تقصير الصلاة مش تطويلها وعندنا حديث أنس لما معاذ بن جبل رضي الله عنه وكان شجي الصوت وكان الجماعة في المحلة عنده يحبون أن يصلوا خلفه فقالوا له يعني صلي بينا العشاء قال لهم لا أنا ما كنت لأدعى الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم وعشان أصلي بيكم فإن شئتم أصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وارجع أصلي بكم العشاء. فوافقوا فراح صلى العشاء خلف النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين في يوم من الأيام جاي يصلي بيهم طبعا معاذ من جبل كان يصلي نافلة والجماعة أصحاب المحله كانوا يصلون الفريضة عشان بعض الناس يسألوا لك هل يجوز أن يتخالف نية الإمام مع المموم؟ نعم يجوز وهذا الحديث نص في ذلك وكذلك حديث أبي ذر في صحيح مسلم فجاء معاذ ابن جبل عنده بقى شحنه ايمانيه مصلي العشاء وبتاع الكلام ده فافتتح بالبقرة فلما مضى فيها شاب من الشبان استطول المسألة دي سلم رايح في ركن من المسجد وصلى العشاء ومشي فقالوا لمعاذ إن فلانا عفا كذا وكذا فقال معاذ إنه لمنافق الكلمة دي بلغت الشاب أنا منافق زاد فشكى معاذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أصحابنا واضح طول النهار ماشيين وراء الجمال عمالين ننقل من هنا لهنا تعبانين. ومعاذ صلى خلفك ثم جاء فاستفتح بالبقرة ففارقته وصليت ومضيت فزعم أنني منافق فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ وقال أفتان أنت يا معاذ هل صليت بالشمس وضحاها بالليل إذا يغشى قادي توقيت الصلاة في العشاء توقيت القراءة وقت في العشاء أصحابنا واضح العشاء دي آخر فرد ناس طول النهار شغاله عايز يصلي العشاء وينام عشان يلحق يصلي الفجر فلما يدخل إنسان مش عارف إن ده بيصلي بثلاث أجزاء أو بجزئين او الكلام ده لا يدري يدخل في الصلاة ومش عارف يطلع منها ما نعلمه قط، بل أطول ما علمته في القراءة أن أبا بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الأعراف في المغرب وأن عمر بن الخطاب أطال صلاة الفجر عشان يدرك الناس الذين كانوا يأتون من عوالي المدينة كما في صحيح البخاري برضه في الحديث اللي فيه مقتل عمر. رضي الله عنه أنه قرأ عمر طول صل أول من طول صلاة الفجر هو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان بيقرأ في الركعة الأولى بيوسف واقرأ في الركعة الثانية بالنحل كل ده علشان إيه علشان الناس اللي هما متأخرين ييجوا الرسول عليه الصلاة والسلام كان كل أمره من الرفق يترفق دائما الضعيف أنا برعيه عشان ما يقعرش وعشان كمان أساعده ان هو يؤدي العباده او يؤدي الفريضة او يؤدي يعني يعني يقوم بحياته كما ينبغي عشان كده قال لي لعثمان ابن ابي العاص لم قال له اجعلني امام قومي قال انت امامهم واقتدي باضعفهم طبعا الكلام له صله ان شاء الله تبارك وتعالى واكتفي معكم بهذا القدر وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل